بسم الله الرحمن الرحيم مسامع الخير للانشاد بالتعاون مع مؤسسه الملاحم تقدم ربيع الشهداء تعش مبادئنا وانتبقا الشهداء رووا رياض المجد بدماءهم وتزينت جنات البطولة باجسادهم ما عرف هذا العصر انبل منهم ولا اكرم ولا اراف ولا ارحم ولا جل ولا اعظم هم الرجال بافياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا جباههم منحنت الا لخالقها وغير من ابدع الأكوان ما عبدوا الخاطبون من الغايات اكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا ربيع الشهداء حسام العمودي وسطري فيه حسام الدين مرثيا للعمودي ارتكب غر صليبيا أبو الكازمي أبو سعدين ترجل عن جواكب رجل عنه فسان الظبور الشيخ عدنان القاضي عدنان للفخر عنوان عدنان للقول ميزان عدنان والجاف لسانا أمسى الدموع شريد بتار البيطاني البسانة والشجاعة والهدار بتار فيهم قد أناسا أولئك صدقوا ما عاهدوا فنالوا ما تمنوا ربيع الشهداء نحن جنود نحن في الحرب أسود أنحمى الديني نذود وسننضيف الطرق انا وقت الاقتحام فهجن ومقاتل يا همام مسقط جموع الماتدين وسقي العدا كاس الحمام اليوم قد حال القدر قرب احلامي جفاف كراحل فغدا سيغسل راحتي سحابو ما بال اخواني حتى يداوي جراحي ناولوني لامضي خلق الكفاح ناولوني فإني سريع رفت رفي في يمني الإيماني وبلاد الوحي والقرآني املأ الأفغان نورا وهدى واعتليها قمم الشيشاني رفت رفي في يمني الإيماني يا لائمي أو ما تراه بالجراح بأمتي, بأمتي فالألام فإنني ماض لنصرة شرعتي بسك الجنان وعطرات كيف التبس مواشيشان مزقها الرس حتى غدات بالحزن معمورا هدارا غَيْرٌ وَقَارٌ وَأَنْجُمٌ عَلَى السَّمَاءِ وَأَنْجُمٌ أَنْصَارٌ تَاجُ الشَّهْرِ عَاتِ زَيَّنَتْ كَيْفَ سَأَلُوا عَنْ سَيْرِهِ إِلَى ذُرَى الْجِبَالِ بَلْ اسْأَلُوا مَتَى مَتَى يَسْتَيْقِظُ ربيع الشهداء